و أ ه ل العلم معروفون ما كل من معه ش ه ا د ة تخرج من كليهم ما كل من حفظ ح د ي ث أ و حفظ آ ي ا ت ما كل من ق ر أ الكتب يكون فقيها فقه معروفون عند الناس ولكن بعض الناس أ و كثير من الناس إ ن م ا يريد اللي يصلح له فقط يدون ل ليصلح له لو قال لو اللي قاله من اجهل الناس أ و من أ ض ل الناس حتى المهم أ ن ه يافق هواه رغم هذا خطر عظيم ولا سيما في هذا الوقت إ ن ه قل العلماء قل الفقهاء وكثر ا ل ق ر ا ء كثر ا ل ق ر ا ء وقل الفقهاء وفي وفي قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض هذا العلم ل انتزاعا يقبض هذا العلم ا من صدور الرجال و إ ن م ا يقبض العلم بموت ا لفهم و إ ن م ا يقبض العلم بموت العلماء حتى إ ذ ا لم يبق عالم ت خ ذ الناس رؤوسا جهالا ف أ ف ت و ا بغير علم ف ظ ل و ا واضلوا ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله نخشى أ ن يكون ب د أ هذا في وقتنا فعلينا أ ن ن أ خ ذ الحذر والخوف والاحتياط و أ ن نختار أ ه ل العلم و أ ه ل ا ل ث ق ة حسب ا ل إ م ك ا ن حسب حسب ا ل إ م ك ا ن وحسب الموجودين أ م ا العلماء السابقون و ا ل أ ح ب ا ر هؤلاء ي ذهبوا لكن خير الموجودين خير الموجودين اتقوا الله ما استطعتم ن س أ ل الله ان يوفقنا و إ ي ا ك م ل م ع ر ف ة الحق و العمل به صلى الله و سلم على نبينا محمد